فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتَاهُمَا فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون